Si kaya hul azaloh, si kaya hul azaloh, si kaya hul azaloh. Hanya kita وردات الخد التي ورسده الجبال سلابد عجل الذي ورمته الجبال سلابد عجل الذي ورمته الجبال لاستو أسلوها ولا يعترم الكلام له لستو أسلوها. فيك يحل العدل فيك يحل الغزل فيك يحل العدل ألا فينا زهرات ولا فينا Jangan lupa like,